من لم يكن بالحادثات بصيرة فلسوف يلقى الويل والتتبيرة ما ضيع الباغين إلا غفلة أمسى بها الإثم الكبير صغيرة فتكلم الأحداث وهي فصيحة ونرى المكابرة يخطئ التقدير كم نام عن جيش الحوادث ظالمٌ فأتى يعفّر وجهه تعفيرا للظلم مهما طال عاقبة بها يغدو جليل الظالمين حقيرا لا تغبط القصر المنيفة وأهله فلقد مضى من يملكون قصورا كل الذين تطاولوا وتنافسوا في الأرض باتوا يسكنون قبورا رحلوا بأكفانٍ هي الثوب الذي يطوي غنيا مترفاً وفقيراً اسأل عن الأحداث تونسة إنها خلعت رئيساً جاثماً ووزيراً مرت به السنوات لم يفهم كما مرت بسائمة تلوك شعيراً حتى إذا فات الأوان وأقبلت ريح الحوادث جمرةً وسعيراً فهم الحكاية كلها لكنه فهم الغريق الغريق بموجها مغمورة واسأل بلاد النيل مصر فإنها صنعت لنا حدثا هناك مثيرة حفر المكابر حفرة مشؤومة فرمته في أعماقها مطمورة هي حفرة السوء الشهيرة أصبحت مثلا لكل العارفين شهيرة وانظر إلى الشعب الجريح مجاهدا في ليبيا يلقى البغاتة صبورة وتأمل الذئب الذي لم ينتبه إلا على مأساته مبهورا فضحته بل ألقته دون ثيابه يهدي مترنحا متلعثما محصورا متخفيا إلا على شاشاته يهدي ويشتم تائها مذعورا ما بين زنقته وزنقة جنده تجري دماء الأبرياء بحورة وانظر إلى اليمن السعيد وقد أبى إلا وقوفاً صامداً وحضورة سالت على أرض الإباء دماؤه فمضى يحطم في الطريق صخورة كان الأسيرة فهز راية عزمه فإذا بآسره يعود أسيرة وكذلك العدل الإلهي الذي يرضي الحزينة ويحزن المسرورة عدلٌ تقوم به الحياة كريمة ويحطم المتكبر المغرور هذا هو اليمن الغني بأهله مهما بدى للناظرين فقير إن الفقير هو الفقير فؤاده مهما بدا في عيشه ميسور انظر إلى هذه النوازل إنها حملت إلينا الوعظة والتذكير وانظر إلى القرآن في آياته متدبراً وتأمل التفسير فلسوف تبصر سنة الله التي لا تقبل التبديل والتغيير من حارب الرحمن أهلك نفسه ودعى ثبوراً في الحياة كثيراً وجميع من سلب الحقوق وأسرف سيرون يوماً للعقاب عسيراً إني أقول ورب قول صادق. يحيي فؤادا غافلا وضميرا طوبا لمن قرأ الحوادث واعيا وجثى على باب الاله كثيرا فالله يرفع من يلوذ بابه والله الله يبقى, يبقى للتقي, للتقي نصير نصيب بيض الله وجهك وناصرك وناصرك اللهم امين كما ذكرك والله والمسلمين عاجلا غيري